كذو الجلال وذو عزيز الشهر محمود الفعال بديع لا سيادة الجود وغير ما ترى من الكمال اذيذ الشأن ما حمود الفعادي قياد العصياد الجودي جودي لي واغير ما ترى من سوء حالي واغير ما ترى من سوء حالي الهي انت قههار بحقك منك يا ذخري اعذني الهي ليس إلا انت ربي فلا ابدا بغيرك تمتحني الهي انت قهار حليم بحقك منك يا ذخري اعذني الهي ليس إلا انت ربي بدن بغيرك تمتحني الهي انني اخشى وارجو امانا منك فمن لي باني الهي قد رجعت اليك وما سواك فلا اله غير الا غيرك اكلني العطاء بلا ذو الجلال وذو الكمال اي من <تصفيق> إلهي سيدي ربي اغثني واخذ بيدي ومن بعدي اجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليساجني إلهي سيدي ربي اغثني وَمِن بُعْدِي أجرني إِلَٰهِي قَدْ, قد جَنَيْتُ وَأَنَا عَبْدٌ ضَعِيفُ الْخَلْقِ مِثْلِي لَيْسَ يَجْنِي إِلَٰهِي لَيْسَ أَجْدَرُ بِالْخَطَايَا وبالتقصير والزلات مني الى ان تدو صف جميل وجود واسع وعظيم مني الى الله ان خوفي زاد لولا رجائي مت من هم وحزني تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشان محمود الفعالي اي هذا العز يا ده الجود جد وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء سوء حالي وغير